الَّذِينَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً إِن كَانَ ذَلِكَ قلت متعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفقوا مما رزقناهم ويوفقوا مما رزقناهم سرّا ولا نيتا من